إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا طمطريرا فوقعهم الله شر وذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا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 124. ويطوف عليهم ولدان مخلدون 125. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا 126. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا 127. عليهم ثياب سندس قضر وإستبرق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 ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون تقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنثى لهم تبديلا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاءون